waman antani الو لو والجرح فقدتني وهاجر بعيد النوم رسمت لهم الدنيا بعريشه تكفون كل اللي صار بي ابلوحه تظنونى رسمت لهم الدنيا بي ابلوحه تظنونى يا لو مر علينا مثلك عاني يا لو مر علينا ومثلك وين درب المهد داني والجار الحالي الاول حكيته القصه الثاني الجار الحالي الاول حكيت قصا الثاني اذا رايده بين الحال والصنور تعالوا صابر انت النور لا بين الحال والصنور تعالوا صابر انت وجوهر النور يمعتو صوت قالوي ترجم لسانى سمعتو صوت قالوي ترجم لسانى إمات للشاعر فاضل حسن <تصفيق> مهجان العمر كل خذان الشيب ما يعطينا اي مهله من طلبك يا مهجان العمر كل خذان الشيب ما يعطينا اي مهله صبر يا المدي كل الناس وصال يضكني الزمن بيدا وينطع عني لون كل الناس وصال يضكني الزمن بيدا وينطع عني لون افتح الصبر ما فتح بيبياني افتح الصبر ما فتح بيبياني قلت لهم وانا متاني مرقط وما عنده عمر ثاني يا لو قلت لهم وين درب المهدي دلوني بس وصلوا درب, درب المهدي دلوني بس وصلوا لدربه عوفوا عيوني انت ضيرين ربع اهلي واخوالي يا لو تالي قلت لهم انا امتاني عليت اني بطول العمر اسال سؤال الدنيا انت اللي ما لك الحل يا انت ما عليك الحال <تصفيق> يا لب والعين عن جيتك يسلون يا مادي ومدر وين تسافر اظنون انا مو ويا العين عن جيتك يسلون يا بهدو ومدر وين تسافر اظنون <تصفيق> صرت كل سوالونا خبر جاني ونا خبر جاني الاخراج والهندسة الصوتيه محمد الدلفي